119. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون مآواهم النار بما كانوا يكسبون أولائك مآواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا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 دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ وَلَوْ يُؤَخِّرُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ او قاعدا او قائما واذا مس الانسان الضره دعانا لجنبه او قاعدا او قائما, أو قاعداً أو قائماً فلم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 كَذَالِكَ زُنِنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ كَذَالِكَ زُنِنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْهُمْ قَبْلَكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمُ وما كانوا ليؤمنوا ولقد أهلتنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين كذلك المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون